موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون